ايوه السلام عليكم عليكم السلام مساء الخير مساء النور يا فندم ازي سعادتك الحمد لله اهلا بك يا فندم اهلا يا ست ايوه ايه بقى اللي سعادتك عايزاه انا عايزه رأي حضرتك في الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هو كان صديق حضرتك الشيخ عبد الباسط الحقيقه كان صديق وكان صديق شخفي ايوه و يعني يمكن ربنا اراد ان احنا نتجول في انحاء الجمهورية مع بعض أيوة. في سفرات عديدة سفرناها أيوة. من حيث الشيخ عبد البسط أيوة. من حيث انسان أيوة. يعني عرفته انسان أيوة. انسان عف اللسان أيوة. يعني كان ذو خلق أيوة. عظيم أيوة. محب لإخوانه جدا آه. آه من حيث الـ الـ الـ الصوت وجودته أيوة. كان الشيخ عبدالباسط أولا هو الوقت اللي ظهر فيه الشيخ عبد الباسط كنا احنا بنسميه وقت العمالقه عصر العمالقه قراء العمالقه يعني ايه العمالقه كان وقت ينفرد كل قارئ بلون وشخصية ايوه اعتبر حضرتك يعني وقت الشيخ عبد الباسط ما ظهر كان كل قارئ يمتاز ب لون وشخصية من حيث الأداء أيوة يعني كنت تسمع مثلا الشيخ مصطفى سماعين ايه ليه لون الشيخ محمد صديق المنشاوي ليه لون الشيخ أستاذنا الشيخ عبدالفتح الشاشائي ليه لون الشيخ عبدالعظيم زاهر ليه لون فكان كل قارئ من القراء الازاعيين له شخصية متميزة أيوة وكان يحتسب خطأ جسيم على انسان ياخد جملة من انسان يعني, يعني لو واحد كان يقلد واحد كان يبعيب كبير جدا جدا جدا فالشيخ الباسط حقيقة انفرض بشخصية عظيمة متميزة واداء ايضا متميز إنما الشيخ عبد الباسط كان حلو الصوت وكان حلو قوي وكان صوته بيدله لأن صوته كان فيه إمكانيات كبيرة صوت الشيخ عبد الباسط كان فيه إمكانيات عظيمة يعني إيه إحنا بنسميها يعني بنسميها في علم المزيكا حاجة اسمها المي سوبرانو يعني صوت ااا يمتاز بحدة كبيرة وقوة في الوقت نفسه يعني مش كل واحد يعني صوت قوي يعني يتسمع ما هو في صوت أيوة. قوي ويبقى ممل مزعج أيوة. لكن الشيخ عبد البسط كان ربنا مديله امكانية صوت بحلاوة أيوة. ولعلنا نذكر الشهرة اللي ربنا فاض عليه بيها كتبت حضرتك يعني الشيخ عبد البسط اخر مرة انا كنت معاه فيها ايوه كنا بنتجازل اطراف الحديث فقال لي انا سافرت كل بلاد العالم ايوه يعني ايه كل بلاد العالم قال لي يعني الـ الـ الـ البلاد الـ الامريكية كلها رحتها والبلاد الأوروبية كلها رحتها ورحت روسيا والهند يعني مفيش بلد من البلاد اللي راحها وترك فيها أثر أيوة. حتى إحنا شفنا في إخواننا في السعودية شفنا إخواننا الهنود والباكستانيين وال, وال يعني كانوا دايما يتصلوا على أنهم يشتروا الشريطة الشيخ عباس من السعودية لما كانوا بيحجوا نعم الطريف أنه هو قال لي مرة أنه واحد شيخ من المشايخ القراء يعني راح بلد من البلاد دي وقالوا للشيخ عبد الباسط يعني شفت لدرجة ان هم يعني عندهم اي شيخ بيبقى اسم عبد الباسط ده يعني رمز للي للي لأي شيخ <تبال> فمن حيث الصوت الشيخ عبد الباصد كان صوته عظيم كان صوته عظيم ولون فريد من نوعه يعني يمكن النهاردة احنا بنشوف لعلمي انا الشخصي في مصر اكتر من يمكن عشرين واحد في مصر حاليا في, الم... في مصر العاصمة مش الجمهورية أيوة. يمكن اكتر من عشرين واحد بيقلده الشيخ عبد البسط حاليا اه يعني اذا قلنا مثلا الشيخ محمود ابو السعود والشيخ محمد رزق والشيخ علي حسن السويسي والشيخ حمدي مش متذكر اسمه حمدي ايه بتاع القلعة وكثيرا جدا حتى ظهرت اشبال جديدة بتقلد الشيخ عبد الباسط لكن في رايي انا احسن المقلدين للشيخ عبد الباسط هو نقدر نقول عليه ان هو صاحب مدرسة في الاداء لا شك مهم لا شك فيه صاحب مدرسة في الاداء أوه. لان زي ما قلت لحضرتك تأسست المدرسة من وجوده في وسط قراء عمالقة أي. يعني زي ما قلت لحضرتك ان كان كل واحد ليه شخصية وليلون فهو ادر يكون لنفسه أي. لون فريد يعرف بان هذا القارئ هو عبد عبد الصمد اذا سمع في اي مكان في اي اذاعة في اي أيوة. بلد دي دي دي في حد ذاتها هي المدرسة ايوه خدت بالحضرتك حضرتك ايوه لكن من الناحية الفنية بيقال كان يتغنى بالقرآن لا شوفي اقول لحضرتك حاجة اولا وانت تعلمي اني انا قارئ ايوه و يمكن ربنا داني حتى الناحية الفنية لكن الشيخ عبد البسطة عبد الصمد أبدا هو على كل التغني بالقرآن ليس حرام لا ما هو مش حرام هو هو في حديث عن رسول الله ما لم يتغنى تغنى بالقرآن معناه يعني ما لم يتغنى بالقرآن فليس, فليس منه منه هو أنا هقول حضرتك أبلغ دليل على أن الشيخ عبد البسطة لم يكون آه انسانا آه يغني بالقرآن بمعنى التغني اللي احنا فاهمينه ولذلك آه آه آه يعني الشيخ عبد الباسط سمعته اول مرة سمعته في سنة 52 اخر مرة سمعته بالتحديد كان 21 عشرة و ودي كانت اخر قراءة قراءها معاي اخر قراءة حتى اخر قراءة قراءها عادة يعني لم يتغير الشيخ الباسط ولم يتغير اداء الشيخ الباسط ولم يتلاعب الشيخ الباسط ابدا بارفاظ القرآن بل كان حريصا دقيقا على مخارج حروف القرآن وكان يخرجها بامانة وابلغ دليل على هذا ان الله تعالى منحه الاسم والشهرة والمكانة ولحد وال... ما مات مم. يعني الشيخ عبد الباسط مات وهو الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خدت بال حضرتك فابدا باي حال من الاحوال الحقيقة يعني اللي يقول ان الشيخ عبد الباسط كان بيتلعب الفاظ القران انما هو لا لا لا احنا مش بنقول بيتلعب احنا بنقول انه بيتغنى بمعنى انه بي بيقرأ بصوت حلو يجمع ملايين الناس حوالين القرآن هو... ده المقصود بالتغني آه،, اه اه اه اه يعني آه. انما انا هقول لحضرتك حاجه الانفراديه اللي انفرد بيها صوت الشيخ عبد الباسط ايوه هي اولا كانت منحة من الله سبحانه وتعالى يعني الشيخ الباسط ما قالش حد ما سالكش زي اللي بنسمعهم النهارده وبنشوفهم مسلك انه يقلد فلان عشان ينشهر لا لا لا, لا الشيخ عبد الباسط قبل ما يظهر للناس في اجهزه الاعلام كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بيصول ويقول في بلاد الصعيد ايوه طبعا سعادتك عارفه ان قبل سنه وخمسين كان الميكروفون ده حاجة عزيزة أيوة. يعني يعني عزيزة جدا يعني يمكن ما كانتش إلا في القاهرة مثلا أو في بعض مدن إنما, إنما بلاد الصعيد أوه. كانت المكروفون فيها عزيز أيوة. إنما كان الصوت الشيخ عباسط يغطي ويسمع الكثير أو الألوف من الناس مش هنقول أوه. الملايين لأن الملايين دي أصلاها مبالغة شوية لكن أنا اللي شفت الشيخ عبد الباسط انا اولا من طهطا سوهاج وحظيت وحاضيه اه وحاضيه بحفلات الشيخ عبد الباسط قبل دخول الاذاعه وكان يحي في بلدنا طهطا كان يحي فيها ذكرى سعد فلم يكن هناك ميكروفون وكان السرادقات اللي كانوا بيعملوها ما كانتش بتسع واحد من مية من الناس اللي بتسمع الشيخ عبدالباصط اه خدت بلا حضرتك يعني تلاقي الناس قعدة على الارض على الارصفة على الماء يعني هو كان يعني ما نقدرش نقول الا ان دي كانت منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى الزبط حقيقة يعني هي دي كانت اما شخصية الشيخ عبدالباصط فكانت شخصية اه من الشخصيات الممتازة المتوضعة جدا ما كانش في منافسة بينه وبين زملائه لا يعني بينه وبين حضرتك ما كانش فيه م... روح المنافسة لا هو كان فيه روح الحب اه. هو اولا يعني شوف هقول لحضرتك زي ما قلتلك في اول حديثي مع سعدتك ان الشيخ عبد الباسط كان محب لكل اخوانه وكان اخوانه يعشقوه أيوه ليه لانه رغم ما قوتي او رغم ما اتاه الله من شهرة ومن اسم ومن صوت حلو ومن اداء عظيم لم يكن في يوم مغرور لم يكن في يوم متكبر كان يعامل اصغر زميل زي اكبر زميل ايه هو كان يعني طروب طروب يعني كان ياخده الصوت الحلو ايه فكان يعني يسمع ويحيي الزميل حضرتك تعرفه من امتى انا اعرف الشيخ عبد الباسط معرفه بمعنى المعرفه ايوه من سنه 76 يعني شوف ساعتك انا كنت اعرف الشيخ عبد الباسط اسمعه واحضر حفلاته من أيه. زمان أيه. ولكن ما كنتش آه آه يعني ما التقتش بيه انما تصادقنا تصادقنا أيوة. سنه 76 وتصادقنا صداقة روحية عالية جدا لدرجة انه ما كانش يعدي مثلا اسبوع او او او, أو يومين ثلاثه ما نكلمش بعض او ما نسهرش مع بعض او سافرنا مع بعض الحقيقة فين بقى بره في الداخل والخارج لا سافرنا في الداخل بس لانه اصهور صفر المخوفين بيبقى ايه بالنسبة للخارج تعذر شوية على اساس النبيب محتاجين مرافق وحاجات كده لكن سافرنا الاكثر مسلا اخر بلد سافرناه مع بعض كان سنة 88 برضو كان في شهر شعبان كنا بناحي ليلة سيدي ابو الحجاج في الاكثر يعني قضينا في هذه السفرة يومين في فندق وينتر بلاس يعني ما تتخيليش كيف كانوا اليومين دول كان الشيخ عبد الباسط الوديع أيوة. الشيخ عبد الباسط الحبوب المرح اللي قال انه كان مارح ودائم الابتسام جدا آه. يعني شوف هقول لحضرتك حاجه لا يمكن ابدا في مثل شهره الشيخ عبد الباسط كنت تتخيلي ان ده الشيخ عبد الباسط ابدا يعني كنت تشوفيه شخصيه عاديه مارحه تضحكي معاه تهزري معاه بيحب الأفشات الحلوه اللي اللي انما يعني اذا عدت معاه سنتين متواصلتين ما فلان وحش ولذلك احنا يمكن سمعت مني حضرتك انه كان انسان عف في اللسان